صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله لقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما في مكة يدعو الناس إلى العقيدة ويمكنها في قلوب أولئك المؤمنين مما جعل آثار تلك العقيدة تنعكس على افعالهم الحميده وجهادهم المستميت لنشر كلمه الله في الارض ان كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله كثير هم الذين ينطقون بها لكن دون تدبر لمعناها ولوازمها ولذلك مسخ مفهوم العباده الشامل الكامل للحياه الى جزء يسير من الشعائر اما النظام الذي تقوم عليه الحياه اما الولاء لمن يكون والبراء ممن يكون اما الحب لمن والبغض لمن فهذه معان ربما تغيب عن تصوراتهم ومجال تفكيرهم ان المسلم لا يستقيم له اسلام ولو وحد الله وترك الشرك الا بمعاداه المشركين والتصريح لهم بالعداوه والبغض ولا تعني العداوه الظلم كما قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يُوَدُّنَّ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ إِنَّ الْوَلَاءَ لِأَهْلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْبُغْضَ وَالْبَرَاءَةَ مِمَّن كَفَرَ بِهَا مِنْ لَوَازِمِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ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 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع على ان ينصح لكل مسلم ويبرئ من الكافر وقال صلى الله عليه وسلم اوثق ur الايمان الموالاه في الله والمعادات في الله والحب في الله والبغض في الله قال ابن قال ابن عباس رضي الله عنه وارضى من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فانما تنال ولايه الله بذلك ولن يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت مؤاخاه الناس على امر الدنيا وذلك لا, يجد وذلك لا يجدي على اهله شيئا انتهى كلامه رضي الله عنه قال العلامه سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمهما الله في شرح كلام ابن عباس لا بد من الموالاه فلا يكفي مجرد الحب بل لا بد مع ذلك من الموالاه التي هي لازم الحب وهي النصره والاكرام والاحترام والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا وقوله عادا في الله هذا بيان للازم البغض في الله وهو المعادات فيه اي اظهار العداوه بالفعل كالجهاد لاعداء الله والبراءه منهم والبعد عنهم ظاهرا وباطنا عباد الله ان الولاء في الله هو محبه الله ونصره دينه ومحبه اوليائه ونصرتهم والبراء هو بغض اعداء الله ومجاهدهم ان اهداف اعداء الاسلام من يهود ونصارى ومنافقين هو تمييع عقيده المسلمين وتذويب شخصيتهم المتفرده حتى يكونوا تبعا لهم لا متبوعين واذيال لا رؤساء وما اكثر ما ينعق به اعداء الاسلام وخصوصا النصارى الصليبيين واليهود الماكرين من هراء يزعمون فيه المساواه المساواه بين الشعوب واحلال السلام في ربوع العالم وكم اطلقوا لذلك من اللافتات والشعارات البراقه التي تخدع السذج من البسطاء وأصحاب الأهواء والمآرب أين المساواة في حروب عمياء قد شُنت على المسلمين في بلادٍ كثيرة ضحيَّتها الأطفال والشُيوخ والنساء ويتدخَّل أعداء الله لينصُر المسلمين المُستضعفين بزعمهم فإذا هم يُكبِّلون أيدي المسلمين ويُطلِقون أياد إخوانهم من الكافرين ولا يلامون في مولاتهم وكم قالوا وكم سمعنا والايام تفضحهم يوما بعد يوم وموقفا بعد موقف مسرحيه ابطالها ذاك العالم الكافر والمسلمون ضحايا يستغيثون ولكن ولكن هو الله سبحانه المستعان واليه المشتكى واليه المشتكى وعليه التكلان وهو الناصر لكل مظلوم لقد قال ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يaelونكم خبالا ودوا ما عنتم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 وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط ها قد انبانا ها قد انبانا العليم الخبير ان حقيقه المعركه التي يشنها الكفره في كل ارض وفي كل وقت ضد المسلمين هي من اجل العقيده وهم يختصمون فيما بينهم ولكنهم يلتقون دائماً في المعركة ضد الإسلام والمسلمين وهم قد يرفعون لهذه المعركة أعلى من شتى في خبث ومكر وتورية لأنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حينما واجهوهم تحت راية العقيدة فخوفاً من حماس العقيدة وخوفا من جيشانها وغليانها اعلنوا الحرب باسماء شتى والقوا في روع المخدوعين منا ان حكايه العقيده قد صارت حكايه قديمه لا معنى لها فاذا نحن خدعنا بخديعتهم فلا نلومن الا انفسنا ونحن نبتعد عن توجيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته وهو سبحانه أصدق القائلين ولن ترضى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هذا هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه وما سواه فمرفوض ومردود فهل نرضى بما يرضاه اليهود والنصارى والمنافقين لنا؟ نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو التواب الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ان عقيده اهل السنه والجماعه في الولاء والبراء تتلخص فيما يلي كما يقول ابن تيميه بتصرف على المؤمن ان يعادي في الله ويوالي في الله فان كان هناك مؤمن فعليه اي واليه وان ظلمه فان الظلم لا يقطع الموالاه الايمانيه والكافر تجب معاداته وان اعطاك واحسن اليك ولا يجوز ظلمه فان الله سبحانه بعث الرسل وانزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لاوليائه والبغض لاعدائه والاكرام والثواب لاوليائه والاهانه والعقاب لاعدائه واذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعه ومعصيه وسنه وبدعه استحق من الموالاه والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعادات والعقاب بقدر ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الاكرام والاهانه كال لص تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته هذا هو الاصل الذي اتفق عليه اهل السنه والجماعه وخالفهم الخوارج الغلاه والمعتزله وموافقهم عباد الله لما كانت موالاه الناس لاجل اغراضهم وحاجاتهم الدنيويه ومعاداتهم ايضا لاجل ذلك وجدت البغضاء تحل بين بعض المسلمين والولاء لا يجد له مكانا الا اذا لبيت الا اذا لبيت لاحدهم حاجته ولو تجسدت عقيده الولاء والبراء بين المسلمين بمعناها الصحيح لوجد التلاحم والتعاطف والتراحم ولو وجدت الرحمه والالفه بينهم كما قال الله تعالى عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اشد على الكفار رحماه بينهم اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين ولكن بعض المسلمين تميَّعت عندهم عقيدة الولاء والبراء بفعل الكفار والجهل وشعاراتهم بفعل الكفار وشعاراتهم والجهل فأصبحنا نرى صورًا كثيرة للولاء للكفار كالمساعدة والمؤازرة ونرى صورًا من البراءة من المسلمين من إسلامهم منهم للاعداء وخذلانهم والتسلط عليهم ولا حول ولا قوه الا بالله نسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجمع شمل المسلمين وان يجمع بين قلوبهم وان يوحد صفوفهم وان يجعلهم صفا واحدا امام الكافرين اللهم صل وسلم وزد وبارك على امام الموحدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجه قلوبنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اللهم يا ربنا فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على وتوفنا شهداء على سنته اللهم يا ربنا فاحينا أعِزَّةً على سنة'ه.. وتوفَّنَا شُهَدَاءَ على مِلَّته اللهمًا يا ربنا فأنلنا شفاعتَه اللهمًا أنلنا شفاعتَه اللهمًا اجمعنا به في دارِ كرامتِك اللهمًا اسقِنا من حوضِه يا رب العالمين اللهمًا أعِزَّ الاسلام والمُسلمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين اللهم, اللهم اخذُل من خذَل الدين اللهم اخذ المنخذل الدين اللهم اخذ المنخذل الدين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلهم عونا وسندا وظهيرا يا رب العالمين اللهم كل اخواننا في الشام اللهم كل اخواننا في الشام اللهم كل اخواننا في فلسطين اللهم كل اخواننا في كل مكان يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وانصر مجاهدهم وانصرهم على القوم الظالمين اللهم يا حي يا قيوم فاهد ولاتنا خاصه وولاه امور المسلمين عامه لما تحبه وترضاه اللهم اقض في العزه في قلوبهم واجعلهم رحمه لرعاياهم وانصرهم بالاسلام وانصر الاسلام بهم يا رب العالمين ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين